ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا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 ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّا الله لا يحب المعتدين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فَكَفََّتُهُ إطَعَامُ عشَرَةِ مَ ساكينَ مِن أَوْ سَطم تُطعمون مِنْ تطعمون أَوْ سَطمةُ طَعمُونَ أَهلكُمْ أَوْ تَحرير رَرقَبَ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 وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ مرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُّنْتَهُونَ وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 Wallahu يُحب المُحسنِين Ya أَهََّينَ آممَنُوا ل يَبَل وَنَّكُم اللهَّهُ بِشَيئم Aidikum varimašukom Lėjom Allah man yėkofu bėlgėb Fą man išteda bėdė dėlėk fėlė ďlajom ďlajom ďyya ďyya ďyya ďyya ďyya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 multimis polis val夫ų, ir hatiausi mesėjo ir at už preconislėjus taikė ir metiau ir trranthe ir, викvomis turioną اعتقوا الله الذي إليه تحشرون